نزل عيسى المسيح بكربل ينوحك نسج جروحه وإجاك يضمد جروحك نزل عيسى نزل عيسى المسيح بكربل ينوحك نسج جروحه وإجاك يضمد جروحك على الغبر عاين جسمك سليم صاح وتحسر آية غريب الغبر عاين جسمك سليم صاح وتحسر آية غريب نزل عيسى المسيح بكار بل ينوحى نسى الجروحى وإجاك يضم جروحا ألغب رعاية جسمك سليب صاح وتحسر آه يا غريب نزل عيسى المسيح ترق ني سنتروح واجاك ضمد جروحا نزل عيسى المسيح بكار بليناحا ني سنتروح واجاك بدي ما ترفع ايدك مع الفقره ها على الغبره جسمنا سليم حقي شل هو قال صح صح صح اذنك ويالس صح نواقي سل للألم ويلهم ضدت عيني سماتي بچه Eu We need nice. Ei saa, abba, arvaa yhtä. Ilaknaa hilfazoo, decke, تفع راسك نبو اليمة ونزل عيسى شافك رميا وخدك صاح وتحسر آيا بريب صاح, صاح وتحسر آيا بريب نزل عيسى نزل عيسى عزفا تراتي للألم والهم. <تصفيق> للمبدع اسامة العامر خادم الحسين. <تصفيق> انا واقي سلم. فلك عزفا تراتي <تصفيق> ديدت قلبي حزين ويا عيسى ااه لكنا حل فضى ودقت نواقيسه ارتفع عرشك يا بويمنه للعيسى ااه لكنا حل فضى ودقت ارتفع عرشك يا بويمنه ونزل عيسى يا فكر ميا جسد مر مسيح الكار لما اجاء وشاف جسد مر عليك يبقو تمدد تتمد صيح عله انه موي حرقتك جسمك هو نجمي على جسمك هو الناس بعد هالحواري اجت بتشايل المصابه هوت مثل نجوم بماسره أصحابه الحواري اجت بتشايل المصابه جومق فاخر اصحاب كان مرحبا لجلك صحوت يا وتذكر بالصغور لما هو عيشه وتذكر بالصغور لما يكلم بالمهادوم تقوي يا احس عبد الله سهمك سدد من احري يا سمر يا ميل عذره من حرابها إني يا حوت اهمل الدمع اه دكت مريم عليك تواشيل مبى تهزي جذعي إني يا حوت اهمل الدمع قيسب كترها يبينا حيب صاح وتحاش يا يا <تصفيق> غريب Ah uh -huh. كسرة جلالات ما سرقني زلة أدعست ماري العذراء لكتمي حرابها بصدره بجاء ظلوع متكسرة. بغاية الفلوع ميد بغاية بغاية الشت ياسر شنو بقى من لا ما اسرعك نزلت حد ما Get me haaran Vaha pe best거든 HucaÖ yooo Suunt ведut بعد عمره فهش لي بعض Mm-hmm. وجات روح الله محتار، يا روحي الموسقفاب ذاتك، وكيت عيسى المسيح أصبح يعيد جروح طاعنته، وجات روح الله. يا روح الله محتار يا روحي المصطفى ابداك اسمع وقت عيسى يعيد جروح surata yaat yaquran alalam ya li شيبات لهبها الشادي مع شيبات المساجد والكنائس تبكي مرعوبه ليالي الطف تشوفك شمع مصلوبة المساجد والكنائس تبكي مرعوبه تشوفك شمع مصلوب شمع ودميها دم صليب.